Oh, oh, oh, oh. فليني ساكت لا تحكيني ضاعنوا يا كيامي وسنيني فليني ساكت لا تحكيني ضاعنوا يا كيامي وسنيني حيرتني وياك والله ضيعتني وياك Kuhwa! Bahertz ni waya ko uma Baekwa! Faamin Deusakyo! خليني وحدي بصبري وبحالي تحت ربو وحدي أرتف الحالي خليني وحدي بصبري وبحالي يا حبيبي لو اظن خالد احسن حبيبي لا اظن خالد حيرتني وياك والله ضيعتني وياك والله حيرتني وياك وياك وياك ضيعتني وياك Allah Kha'lini saakit na tahatchin Kha'lini saakit خليني امشي بدربي ونساني ما دام واحد مال قتاني خليني امشي بدربي ونساني. Haya rithli uya ko Allah Haya rithli uya ko Allah ya ya 국민 of